يرأ القرآن دوماً حاشعاً سراً وجهراً يحمل الدين شعاراً ما علا بالدين قدراً أحباه الله توفيقاً وتسديداً وأجراً أمة الإسلاف بشرى إننا نلمح فجراً في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى ابو الشرى إن أنا المحفّر في شباب قد شاجوا صحوة للدين كبرى.